من الله ما الذين تقوى الذين هم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المتحدة. الحمد لله رب العالمين صلواته وسلامه عرار تقول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين أن اهتدى بهديه. صار على نهجه إلى يوم البحث والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احب احبتي الكرام أن اجيب على سؤال تكرر في الأيام الماضية وهو مرتبط به الواقع ويزيد حرصنا على الإجابة أن فتوى نصبت الينا نحن براء منها. وما اكثر الذين يقولون على الاخرين ما لم يقولوا. السؤال قالوا فيه فرقة اه اسمه شنو? أيوة انا عارف اسمه لكن ده العارف كنت عارفين ولا ما عارفين? اسمه طيور ولا عصافير ما بعرف? طيور الجنة ولا عصافير الجنة? اه? الفرقة دي قالوا واحد من المصلين قال لي اخي انا عارف المسألة دي فيها اشكال لكن قال اولاده قال لي ازول الشيخ في الجامعة قال ما فيها حاجة في المدرسة جاءنا برضه قال ما فيها حاجة الشيخ منو قال لي انت قلت لي انا ما قلت كده انت انك شوف عقدين مجرط عليهم لغاية ما بيقوا بيقول لك يا اخي الشيخ قال والشيخ ماله ما قال طيور الجنة او عصافير الجنة آه هي فرقة كما اعلم فيها موسيقى ولا ما فيها جماعة ها فيها تمام قال فيها اي حاجة فيها موسيقى ولا يا جماعة حرام ليست العبرة بالمسميات وانما العبرة بالمجذول يا جماعة العبرة بالمعنى ليس بالاسماء تلقى زول اسمه صلاح الدين صح الله ما صح في ناس عنده الاسم زي ده صح تلقاه الصلاة وصلي حصل احدين ده وينه تلقى زول اسمه محمد وهو مجرم كبير ها ايوه هو تلقاه ما يصلي وما يصوم ومجرم كبير اسمه محمد هل هذا الاسم يكون له نجاة يوم القيامة ما في لانه في بعض الناس عندهم فهم في الاسماء يقول لك الزور الاسم محمد ده ما بيعذب ابدا لا لا ما في كلام زيدا ما في ما في حتى في بعض الناس يقول لك الاسم الولد الاول بيسميه محمد الثاني بسميه منه بسميه ثانيو الثالث ثالثه والرابع والخامس انا عندي زوج صاحبي اسمه سادس اسمه سادس بعد فتره قلت يا اخي سادس ده اسم شو راس قال لي سادس ده اسمه محمد رغم ستة قال لي قال لي قال لي بيحب الرسول عليه الصلاه والسلام الاول دقال اسم محمد والباقي قال لي الله يبدو حساب يا اخي العبرة ليست بالمسمى تلقى ذو الاسم صلاح الدين وتلقاه في الدين ذو الاسم محمد ها وذو هناي ما قويس ذو تلقاه اسم عمر والله لكل له من اسمه شنو نصيبه لكن برات برضو العكس بيحصل تلقاه اسم عمر او عثمان اسم عمر. وبتلقاه زرخ جبان. ها? تلقاه اسم عثمان. وما بينفق. بعد ما الانفاق بيقى مشكلة. ها? عدم الانفاق بيقى شنو? مشكلة. يا اخي انت اصلا لو ما طلعت وانفقت ما بيجيك. انفق انفق عليك. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح فيه العباد. إلا وملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط منفقا شنو خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا شنو امسكا تلفا العبره ليست بالاسماء وانما العبره بالمعاني اذا كانت هذه الفرقه يعني الإنشادية فيها موسيقى هذه يا جماعه لا تجوز واي انسان عند شفع زيد ما شاء الله يجيبون الصلاه ربنا يريدون اجر اي والله ايوه الزور بيجيب ابناءه الى اماكن الخير يلقى شنو يلقى الاجر من الله عز وجل وفي المقابل اي انسان يودي ولده او ابناءه واطفاله الى اماكن اللهو واللعب حتى ينشاوا على هذه المسائل الخطيره هذا مسؤول امام الله تعالى يوم القيامه فهذه هي يعني المسألة الاولى ليست العبرة بالمسميات وانما العبرة بالمدلول وبالامر الواقع. هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية مسألة الهوى. ربما سيطر هذا الهوى على قلب المرء فصار الها من دون الله عز وجل. بقول الله عز وجل. قالوا لولا اتي مثل ما اتي موسى ربنا عز وجل قال فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اتي مثل ما اتي موسى قالوا سحر... اولم يكفروا بما اتي موسى من قبل قالوا السحران تظاهراء او ساحران تظاهراء وقالوا انا بكل كافرون ولفأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعوه ان كنتم صادقين قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون شنو أنما يتبعون أهواءهم ربنا قال ومن أضل أي لا يوجد أحد أضل من هذا الشخص ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى شنو من الله إن الله لا يهد القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون عشان كده الهوى قد يكون إله يا جماعة إله معبود من دون الله اصلا ما زمعنا ناس اصلا في ناس تصميم قالوا ولا ما كده? احنا ما درنا غرق عشان في ناس بيزعلوا ما مرة كانت في عملت جوطة شديدة وعملت زحمه وعملت فوضى بسبب اننا محاضرة عطلة. ما الشارع اتقفل وقعدين احنا عشان ما بندق بوري الدماء بيقبقوا فينا. وعملين شغب شديد يعني. السغل اللي نركب معه. عمل مجمع وبيجب تيت تيت يدوك في البوري. وقلت لها زول دي شو ده ما تعمل حاجة هزيدي. قال لي كيف يا لو ما عمل لكي دي النازل قال لي ما بخلونك. قلت لها لا اوقف. يوجف. والله وقفنا العربية اذا تجربوا يحرجوها لنا. قلت لها خلاص اشتغل نعمل شنو? والله فوضى. ايه لما اتكلمت عن الموضوع ده. كلام ده بدري. قبل خمسة سنة تقريبا. كم في واحد زول فاضل معاني في المسجد وكيبه هجي سلم. انا قلت الليلة فلان مشغول. قمت لقيت صلاه المغرب. قلت ايه يا فلان? هيكون سلام ولا انا? والله قال لي طلعت من رخابي. حاقد قال لي. <تصفيق> يا شيخنا انا لا من رخاب ولا هلالاوي. الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به. ها وفضلني على كثير من من خلق تفضيله. ات ما ما, ما تفهم مما عن الكلام ده انا متحيز لفريق دون الاخر. بكل عندنا لعب. اسم شو ده? لعب، يقول لك خل لنا الجماعه دي اللي عندهم شنو لعبه مش العب والله ان احنا وقت للعب ذاته ما عندنا ده اسمه لعب اسمه لعب بعدين حتى اذا كان اللعب للناس الصغار ازول كبير حق يعمل حساب وشويا ولا ما كده زول طالع فوق طالع فوق قال في محل خطير جابوه في الجريده قال حلف قال له ما ردعوا اللاعب بتاعه ده قال انا اقع ان اموت اسيدي قال اللي يجي الوزير قال ويرجع الموضوع ده الشرطة طلعوا له ابو كله كله جالس وما ينزل لغاية ما طلع له واحد من اللعيبة مشى سلب عليه كده حمس وقال لي اخي خلاص الموضوع ده بسيط هنحله ان شاء الله تنزل قال حتى النظر عليك الله شوف الكلام العجيب ده عليك الله سيدي ما قبله واحد كان في الجريدة وانا مضطر اذكر اسماء لانه ده الكلام الموجود في الجريدة قالت اذا كان اذا كانت هند بنت ابي سفيان شوف يعني الان اصبحوا في كواكب كما يسمونها تقارن بالصحابة رضي الله عنهم قالت اذا كانت هند بنت ابي سفيان اكلت كبد حمزة رضي الله عنه قالت حمزة ما يتأثر بالموضوع لانه ميت قالت اذا كانت هند اكلت كبد حمزة قالت في ان البرير قد اكل كبدي منو هيسم مصطفى قالت وهو حي رايك الكلام ده شنو انت ما تزعل مني الكلام ده في الجريده اسوا مرحله الان من التردي وصلت لها الامه اصبح يقارن نعيبه بمنه? بالصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. الذين جاهدوا في سبيل الله وافنوا ارواعهم رخيصة. ها يا اخي لاعب بتحقرة. ها الدنيا تقوم وما تبعب. لاعب بس يفصلوا لاعب. وناس يغبوا للمسجد وما في مشكلة. واحدين نادوا غير الله. بناديهم بناديهم. يعني ربنا قال ما تنادي غيره. والكلام ده ما قالوا للبشرية وبس. قالوا حتى للرسول. عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ولا تدع من دون الله شناء جماعة. ما لا يبرك ولا ينفع فان فعلت فانك اذا شنو? من الظالمين. لا تدع مع الله اله اخر فتكون من شنو? من المعذبين. كلام ده واضح اللي ما ربنا قال غير ما تنادي. لربنا. قال بناديهم شنو? بناديهم. في كل قضية شنو? بناديهم. حيين بناديهم ميتين بناديهم. <تصفيق> انت بتكاهل في مناش يا خمال. انت بتكاهل في ولا في اه الى الله ولا في الرسول ولا في ربنا ولا في نفسك. انت بتنادي غير الله ايه. في ناس غير الله ما بنادوا هاي ما الله فالله ببلاوه. ها? عندك كلام ثاني. الملائكة. دي الماعصوا ربنا نهائي. ها? لهم في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون بناديهم خلاص نادي ربنا ابو الريقي والغيامة اول ملك الموت ما اي شر روحك بناديهم دي هناك بتظهر لك ربنا عز وجل قال حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله وين الناس الغيري؟ بتناديهم. ناس ينادوا غير الله. ما سمعنا نزول واحد يوم قالوا الناس الليل معتصمين. بس جاباه في الجريدة. قالوا الجماعة المعتصمين. وعم معتصمين من اي حاجة. اكل ما في شراب ما في يصلوا الجماعة وبييجي يقعدوا. قالوا لغاية الموضوع ده ما يتحلق. ما سمعنا اعتصامات عشان الزي الفاضح دي يتصلح. ولا سمعنا اعتصامات عشان الناس يخلوا اللعب يمشي يلزموا المساجد. ولا سمعنا اي اعتصامات عشان الناس يخلوا الربا وياكلوا الحلال عشان الامه ينصلح على اين هذه الامه من دين الله عز وجل الا من رحم ربك وقليل ما هم اخشى احبتي الكرام على كثير من الذين اعجبوا بشخصيات مزيفه ينطبق فيهم قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله شناء جماعه اندادا يحبونهم شنو كحب الله ربنا قال والذين امنوا اشد حبا شنو اشد حبا لله انا مرة لقيت زول يعني مهووس هوس بالموضوع ده هوس مشينا ان لي زول اننا على في وقت قاعدني في الديوان وقال ماشي اجيب فلان وجايب. يوم الاول الدجا ماليه الطريق يا ملعنه عارض لكم يا اخي قام شغل الله شغل الله تفزيهم كوره بعدين لما الجوني يجري بيجي الزيت ده الضب بيجيب على حيله والله انا خفت الطقه الترابيزه <تصفيق> دي دخلها جوا شخص الزناد ده قال لي يا زول زول ده قال لي في عالم ثاني بعد شويه بدون ما اشعر رفع الصوت شديد قلت يا اخي لي الزول ده والط قال لي يا زول يوطي شنو الله ده قال لي شيلك يدعك وشبك ده قال لي بتلعب ولا شو؟ دي زول خطير قال لي. قال ليك كدبعة بتجيب عسال وشوف الحاصل شنو? بعد, بعد الكرة دي ما تنتهي. يا زول الكرة انتهت. درون. ما في زول غالب. عمل كده. تكيف كيف شديد. مشى يا جماعة معليش قال. مشى بعدك حتى نجاب الموية والشاوة الحاجة. قلت له هاس دي كم كم. قال لي الحمد لله طلع الدرون. جماعة دي الله لو غلبونا كانت تكون مشكلة كبيرة. اها. والجديد في الكورة شنو قلت له قال لي جديد كده وكذا وفلان داق قال لي حاقد على اللعيبة فلان وفلان وفلان حاسين قال لي غيرشيلون برا لكن احنا ما بنخلوه <تصفيق> والله هو حق المخصلات ما عنده بقول لك أنا ما بخلو له أسي كان قلت له إيش قبل ما بقدر يقابله مسكين والله والله مسكين ما عنده حاجة قال لي لكن احنا ما بنخلوهم ايوه أح لاعب في ال عندكم منه قال لي قال لي كلهم كويسين انا لاعب ما مجلقة ليسوا ما عندنا بس عندنا الزوج قال ليه ده لابد نطلعه بنا الزوج قال ليه عشان بدفع مسيطر على الوضع قال ليه هيوة اها وبعدين اخر حاجة بعد ما انتهى قلت اخي بتعرف اللعيب خارجين قال لي كيف يا اخي فلان داك وكفلان داك وكذا سجلوا كده ودك اشتروا بي كده عمل كده وده واو قلت لها بتعرف القعقاء ابن عمر انه جاي له بتحكورة برده. قال <تصفيق> لي والله يا اخي ما اعرفه. اسمه ده قبل كده اسمعته قال لي والله اسمه ده ده اول مرة اسمه. يا شيخ ناكر عايز اعلناه من البخاري ذاته. قال البخاري ذاته ما بعرف عصرنا وعصر شديد. قلت له هزول حافظ من القرآن كم. قال لي والله يحافز بيزعمة ده. كله حافزه قال لي. لكن صورة المطففين وصورة الهنا يسمى الشهد البروج ده اخير صعب قال لي. والكافرون دي قال لي مين زمان قلبناه احفاظه قال لي ما قادر احفاظه. جاده دهو. اكتر حاجة عجبتني النزول صريح مرة واحدة. المهم الزول ده فيه خير كتير. عصرناه عصر نظيف. ناله بعدين لما تدخل الغبر ده ربنا لا بيسألك من على الدين ولا هيسم ولا ولا غير ولا ولا بيسألك من الدين. ماذا قدمت لله يا رب العالمين. عشان كده هذه المسائل للأسف الشديد. الان المسيطرة المسيطره الفلانية الفلانيه جايه للاعتبار براس السنه والفرغه الانشاديه جايه عشان نروح على الاطفال ودي جايين عشان ينسوا الناس الفقر والفلس وهذه من المعضلات الخطيره جعل الدواء هو داء فازداد الناس داء على دائهم ولا حل الا بالرجوع الى كتاب ربنا وحجه نبينا صلى الله عليه وسلم اه ان شاء الله درس الاثنين قائم آه, جزاكم الله خير وصلي اللهم على نبينا محمد